واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن وَالْمَسَاكِينِ وَذِي النَّفَسِ الثَّقِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالرُّسُلُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا ديوات الدنيا وهو بالعوده القصوى والركب السلام منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في ميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع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 وإذ اِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَعْدَآءُ إِذْ لَقِيتُم فِئَةً فِئَتَيْنِ أَعْجَبَتْكُمْ كَأَنَّهُمْ جَمْعٌ وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ سَائِرًا وَإِذْ يَقُولُ لَهُمْ نَظَرْتُمْ إِلَيْهِمْ وَزَيَّنَ لَكُمْ لا لَسييتُم في أت فَفبوت وَذقُر الله ككثيررا لا لَك